وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم والضُبةَ عَلَْهِ مُذذَِّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَب أ بِغَضَ بِ بِنَ اللهَّ ذَلِكَ بأَهُم كَوا يَكثُرونَ بآياتِ اللههِ وَيَقتُرُونًاَّ بِينَ بِغَرِ الحَّ ذَلِكَ بِمَا صَ وَكَوا يعتَدُ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 قم بتوليت من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ওদাং তু فِي তদৌ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَذَٰلِكَ هَنَكَلَ لِلَّذِينَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا উি অন্য কোমালীন মহিগুল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 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبهه علينا قالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره شبهه علينا واننا شاء الله لمهتدون